وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أصحاب عاب المشاء وسبقون سابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سلّة من الأولین وقليل من الآخرين على سرور موضونه باستکین عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من <تصفيق> لا يصدعون عنها ولا ينزفون <تصفيق> وفاكهة مما يتخيرون ونحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزا كانوا يعملون، لا يسمعون فيها له أن ولا تثيم إلا كلا سلام سلام. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْبُود وطلحٍ مَنْبُود وظل من دود وما إمسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا أتراب لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وَأَصْحَابُ الْشِمَالِ مَا أَصْحَابُ الْشِمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِنْ يَحْمُومٍ لا بارد وَلَا كَرِيم إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ إِلَّا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آخرین لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميد فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُجُدُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَد دارنا بین کم نَحْنُ و ما نحن نُبَدِّلَ علیا نبادیل امثال کم و وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَهُ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تحرشون.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 أثار أيت من نار التي ترود أأنتم أنشتم شجرتين أنحن المنشئون.